بسم الله الرحمن الرحيم كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمله والملائكة من خيفته وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم فأخبرنا عن الرعد ما هو قال ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله قالوا فما هذا الصوت الذي نسمع قال زجره بالسحاب إذا زجرت حتى ينتهي إلى حيث أمر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 عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو وحي يوحى عن أنس رضي الله عنه قال سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر بمكة فنزلت اقتربت, اقتربت الساعة وانشق, وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قولاً, سمع التي, الله تجادلك قولا في التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ونزلت في بني النضير سوره الحشر يخربون بيوتهم بايديهم وايد المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار ومن المسجد الكبير الفات بدوله الكويت والاخلاص ركعه الود والدعاء لك العفو بالدين والدنيا والاخره بصوت القارق مشاري بن راشد العفاسي أما بعد فمع التلاوة